فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفدوت منه اثنتا عشرة عينا فد كل أناس ما اشربهم كلوا واشربوا الله ولا تعثوا في الأرض مفشدين